بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرطان على عبده يكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يستخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَقَلَّ قُلُ لَّشَيْءٍ فَقَدَّرَهُ كُلًّا قَدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوا وقال الذين كفروا إن هذا إلا كُنَّ السَّرَاهُ وَعَانَهُ عَلَيْهِ صَوْمٌ آقَرُ ثَقَدْ جَاءُوا بِالْمَوْذُورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نَسَجَتْهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا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 إِلَى إِلَهِ مَا لَكُمْ فَيَكُونَ مَعَهُ نذيرا أَوْ يُلقى إِلَى إِلَهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَسْتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا, فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات زنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان عَادٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَجَفِيرًا وَإِذَا أُلْقِيَ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنًا لَدَى عَيْنٍ كَبِيرَةٍ لَّا يَكَدُّ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ دَابَّةٌ وَدَعَابِ ثُمَّ وَدَّعَ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْقُلْبِ الَّتِي وَعِدَ الْمُسْتَقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدٍ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نستخذ من دونك من أولياء ولكن, ولكن مسعتهم وآباءهم حتى نتوا الذكر وكانوا قوما مورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نلقه عذابا كبيرا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 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فيه أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَضَنًّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ مَدَارًّا سُورًا ورحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشطط السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عثيرا ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليسني استخذت مع الرسول كبيلا يا ويلة ليسني لم أستخذت لانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إزاءني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 وَكَثَ بِرَبّكَ ماد وَنَطيع وَقَالَ الذيينَكَ فَملَلَا نُِّلَ عَلَْنٍ قُرْآنُ جَُّ وَاحدًا كَذلِتَغِن تَفِّتَ بيفُ آدَكَ وَرَ السَّ النَّامُ تَمتِلَ وَلَا يَأحْسُونكَ بِمَتَنٍ إا بِبناكَ بِ حَفِّ وَأَحْسَنَ تَِّراب الذين يفسرون على وجوههم الى جهنم مما لاؤائك اولئك شر من كانوا واضل تبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تبهيرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم لنا في آية وأحتبنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأطحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتْفَخِذُونَكَ إِلَّا هُجْوًا أَهَذَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَجُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَوْنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا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 إنهم إلا كم أنعان بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكلا ثم جعل ما اشتمت عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ لِنُحْيِيَ به بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ۚ أَنْعَامًا وَأَنَافِيًا كَثِيرًا ۚ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُم مِّنَ الْيَذَكَرُونَ فَأَبَى أَكْثَرُ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تفع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عزب فرات وهذا ملح أجاد وجعل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 وَكَانَ كَافِرٌ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَبِيًّا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وتوسل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في كسة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قِيلَ لهم افجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنفجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها فراجا وطمرا منيرا.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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اخرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مكتقرا ومقاما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 ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضعف له العذاب يوم الكيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فألم هُوَ الَّذِي أَسَأَفِينَ حَسَنًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كراما وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَمَعْرُوفًا يَا نَاسُ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا يجزون الغرفة بما قبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعفأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما